وَقَالُوا قُرْبُ نُبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقُرْءٌ وَمِن بَيْنِنَا وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنكَ حِجَابٌ فَاعْمَلِ إِنَّنَا ع امِلُونَ قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ أَنَّمَا فاحوا فَستَقيموا إليْهِ وَستَغفرِوا وَستَغُفرِوا وَنُ للِْمُشِكين الذيينَ لا يتُونَ الزَّكاتَ وَهُم بالِالآخرَِةِ كافِرون وَإِن الذيينَ آمنوا وَعملِلُ الص الصالِحَاتِ لَهُم أأَجرٌ غَيرْرُ مَممون قُأَِكُمْ تكفرُرُونَ بالِالَّذ خَلَقَ الْ الأرْغَ فيِي يَوْومَين وَتَجعَُونَ لَ أنْ مدد ذَلِكَ رَبُّ العالمين وَجَعَلَ فيِيهَا رواسَمِ فَوْطِهَا وَبارََكَ فيِيهَا وَقَدرَ فيِيهَا وَقَدَ فيِيهَا أَقُواتَهاَا فيِي أربة أيم سوال السائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها فقالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات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 فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا مَنْ أشد مننا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحجون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذابنا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 زَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيهِمْ مَن قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ وَ لطونَ الذيَّذينكَ فَوذااب شَديد وَلَ نجَزَّهُم سو الذي كَوا يعملون ذلكَ جَزَ وَعذا إله النَّارُلَهُ في هذا خُلْد جَزَأَم بِمَا كانَوا بآياتن يجحدُون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 عون نزل من غفور الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين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 Howling, howling,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 فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وهم لا الله أكبر الله أكبر ومن آياته أن أنكَ تغ الأق خاش ع فَإذاَا أن زَل فَذا أن أزَلَّ عليهه الماء تزت وورب ف إن الذي لاحهالَ محم الموتَِه على كل شيء قذير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 إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفي تنزيل من حكيم حميد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 ذانهم وقر وهو عليهم عما اولئك ينادون من مكان بعيد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 إليه يرد علم الساعة وما تخرج من سمرات من أكمامها وما تحمل من أنسى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء قالوا آذذنا كما منا من شهيد وظل علم ما كانوا يدعون من قبل وظلوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأس القنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد غراء مسته ليقول لنها ذالي وما أظن الساعة طائمة ولئن رجعت إلى ربي إنا لي <تسجيل> عياده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآب جانبه وإذا مسه الشر فدو قُل اَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حتى حتى يتبين لهم انه الحق اولم لم يخبرك على كل شيء شهيد الا انه في مليه من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط